والذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكّهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 119. قبل لفي ضلال مبين